لَمِنْهُ أَنْ تَكْسُرْ نَصِيبًا واللي in يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حول الأنثيين فإن فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ Dude. na um.